كل من تشبه بقوم فهو منهم ولبس وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المخنثين من الرجال والمخنثات من النساء فالمخنث هو المتشبه من الرجال بالنساء والمتشبه من النساء بالرجال والسناسل في الأصل لا تلبسها إلا النساء على الصدر وكذلك الإس في اليد فهذه التي تلبسها النساء فضاء ذهب اما الرجال فإن ما يلبسون هذا هذه من عيّة الجواري اطفال الصغار نساء البنات هؤلاء الذين يلبسون السلاسل أما الرجال فلا يلبسون السلاسل وهذه من العادات الغربية التي تدخلت على المسلمين فلا يجوز لبس سلسلة من للرجال أو الحديد أو غيرها من السلاسل على اليد او على العنق او على الاذن قرط كذا يفعله المخلثون فهذا حرام من الوجهين السابقين سواء الصلاة الصلاه او غير الصلاة والله اعلم وبهذا القدر يكتفي